بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير <تصفيق> الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أن يكموا أحسن عملا وهو العزيز الغفور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 وَلَقَدِ زَ السَّمَاء أَُّنِيياَا بِمَصَابِي حَوجَعَنهَا رجُمًا لِشَّطين وَجَعَنَّهَا رجُمًَا مِ الشَّياقين وَآتَدْناَا لَهُم عَذاابَ السَّعيير وَلَِّ بلَكَفَرُوبِ رَبِّهِمْ عَذاَابُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنَنْتُمُ إِلَّا فِي ظَلَالٍ كَبِيرٍ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 أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ لَكُمُ الذِّكْرُ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزق كموء نمسك رزقه بل لجوا في عتو ولفور أفمن يمشي مكبدا على وجهه أهدا أم من يمشي سويا أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي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 119. فلما رأوه زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون 110. قل رأيتموا إن أهلك لي الله وَمَنْ معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين فمن يجير الكافرين من عذاب نبيم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل رأيتمون أصبح ماءكم غورا فمن ياتيكم بماء